أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ترسيم تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويرتون الزكاة وهم بداخرة يمكنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم نخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدى الحكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنس لارا آتيكم منها بخبر وآتيكم بشهاب قبس لعلكم تصلون فلما جاءها ندي أنبئك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألقي عصاك لَمَّا رَأَيْتَ تَجَزَّكَ أَمَّا جَانٌ وَاللَّامُ دَبِيرًا وَاللَّامُ دَبِيرًا وَلَمْ يُعَقَّبْ يَا مُوسَى ذَا تَخَفُ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ من غَيْرِ سُوءٍ في تسع آيات إلى فرعون قومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا, قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم وعلو فانظر كيف كان عاقبة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 وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالْطَّيْرِ فَهُمْ مُزَعُونَ حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادٍ نَمْلَ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ, ادخلوا مساكنكم لَا يَحْتَمَنَكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أنا أشكر نعمتك أنا أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأنا أعمل صالحا فرضاه وأدخلني, وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين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 قالت يا أيها الملائتون في أمري ما كنت قاطعة نمرا ما كنت قاطعة نمرا حتى تشهدون قالوا نحن ألو قوة وألو بأس شديد ولم إلىك فانظري ماذا تمرد قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية نفسدوها أفسدوها وجعلوا أعزت أهلها أذل وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرتم بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتودونني بمال فما آتاني الله خير فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إلىهم فلنأتي أنهم بجنود لا قبل لهم بها ولا نخرج أنهم منها أذلة ولا نخرج أنهم منها أذلة وهو صاغرون قال يا أيها المنأو إياكم بعرشها قبل أن ياتوني مسلمين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 قال طائركم عند الله بل قوم تفتنون وكان في المدينة تسعة راق يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقول لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا صادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون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 وَنُوحٍ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَاتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تَبْصِرُونَ أَإِنَّكُمْ لَتَاتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ فَمَا كَانَ جَوَابُ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اخْرُجُوا آلَ نُوحٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ فأنجيناه وأهله إن امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المندرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاء الله خير أما تشركون أَمَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِنَ السَّمَاوَاتِ مَا أَنفَتْنَا بِهِ فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَات بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمُ أَلْتُمْ بِتُشَجَّرَاهَا أَيْلَهُمْ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ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 أيلا هم مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته أيلا هم مع الله تعالى الله عما يشركون أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قُل لَّا تُبَرِّئُونَهُم إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ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 وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمُ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ إِنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِمَّنْ يكذب, يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا جَاءُوا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 وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلُّنَا نَاتُوهُ دَاخِرِينَ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسِبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ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 وأمرت أن أكون من المسلمين وأنا فلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونا وما ربك بغافل عما تعملون